دِينِ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل وذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به بِمَا أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون